وَذِكْرُ فِيلٍ كِتَابٌ مَّغْرَمَائِرٍ تَبَرَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرَفًا يَا تَتَّخَذَتْ دُونَهُ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَخْزَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سويا قالت إني أعذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهد لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر وَلَمْ يَنَسَسْ وَشَاءَ وَلَمْ أَكُبَ دُنيا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا لنت فالتبدت في مكانا قصيا فجاءا مهاض الى جنين نخله قالت يا ليتني ان تقدم لها لا اه ليتني هذا وكنت نسيا منسيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإن شَرِ احَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِن نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن أُكَلِّمَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَن أُكَلِّمَنَّ يَوْمَئِذٍ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ به فَهَمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ مُكْثَبَةً فَأَشَاعَ يا الله ان الله قَدْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا إذا الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع سَيَوْمَ يَأْتُونَنا اسْمَعُوا بِهِم وَأُنْذِرُوا يَوْمَ يَأْتُونَنا لَكِن الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ لكن اضطر يتولى الامر وفي في غفله يتولى في غفله وهم في غفله او لا يؤمنون اننا نحن نرسل الارض ومن عليها اننا نحن نرسل وط ومن عليها وإلينا يرجعون